حين إذ يروهم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصون فلو لا إنكم غير مدينين ترجعونها إنكم صادقين فأما إن كان من المقربين فروحوا وريحوا وجم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالر